لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم وانزلنا معهم الكتاب والليزان ليقوموا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قضي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير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 جَعَلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحما ورهبانية لبتدعوها ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بتغاء فما رعوها حق رعايتها فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمروا برسوله وآمروا برسوله يؤتكم كف ليلى من رحمةه ويجعل لكم ويجعل لكم نور